الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليه النشور أما بعد الحبة في الله من الأمور التي يبثها أهل الباطل بين أهل الحق في تشكيكهم بدينهم وإظهار الإسلام والدين أنه دين يقمع الحريات المقولة المنتشرة بين الكثير وللأسف عند بعض الملتزمين ما هذه المقولة؟ قولهم إذا سمعوا امرأة تتكلم مباشرة صوت المرأة عورة صوت المرأة عورة فما صحة هذه المقولة؟ ويتمسك بها الطاعنون بالدين ليقولوا دينكم إسلامكم كتابكم نبيكم يقمع الحريات معقول ما بدكم تخلوا النساء تتكلم حتى أن صوتها عوى فلقولوا مستعينين بالله جل جلاله أولا البيّنة على من ادعى فيا من تدعي أن صوت المرأة عورة أو يا من تدعي أننا نقول أن صوت المرأة عورة هل من بينة؟ هل من دليل؟ أولاً هذا ليس بحديث ولا بآية ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي ولا بجملة في كتب الفقه ولا بالمذهب الحنفي ولا بالمذهب المالكي ولا بالمذهب الشافعي ولا بالمذهب الحنبلي ولا عند أي عالم من العلماء فإذن هي مقولة ليست من آية ولا حديث ولا قول عالم ولا قول فقهي طب من أين جاءت هذه المقولة بعد البحث والتدقيق ومراجع المتابعة تبين أنه في كتاب النصارى في الإصحاح الرابع عشر العدد الرابع والثلاثين يقول فلتصمت نساؤكم فلا يباح لهن الكلام في الكنائس وغير ذلك من الاخبار الموجودة في كتب النصارى التي تُبَيِّن إلزام النساء بالصمت في كثير من المواضح على المقلب الآخر نجد أن أشرف وأتقى وأطهر النساء اللواتي هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن حضور عجيب بين الرجال كيف ينحضر عجيب بين الرجال؟ الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي تعتري المرتبة الثانية في رواية الأحاديث النبوية الأول من هو أبو هريرة أكثر من خمسة ألاف حديث المرتبة الثانية بعد أبي هريرة مباشرة عائشة رضي الله عنها ألاف الأحديث فلا افتح أي كتاب فبتلاقي كل حديثين ثلاثة رابع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله والسؤال هذا الكلام مين اللي نقله والحديث له سند عندك كتاب البخاري من البخاري للنبي عليه الصلاة والسلام فيه سلسلة رجال اسمهم سند هذول الرجال بيوصلوا لعند عائشة رضي الله عنها فاذن التي كانت تكلم وتحدث وتعلم الرجال في المدينه عائشه رضي الله عنها يقول ابو موسى رضي الله تعالى عنها الأشعر عنه الأشعري, الاشعرى يقول ما اشكل علينا شيء في الدين الا ووجدنا عند عائشه رضي الله تعالى عنها فيه مقال لو جمع علم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم نساء الصحابة كما يقول عطاء بن أبي رباح لو جمع علم نساء النبي وعلم نساء الصحابة ووضع في كفة لرجح ووضع علم عائشة في كفة لرجح بهن علم عائشة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها كان لها مجلس فقه ومجلس حديث وتعلم فيه الرجال لدينا بصيد مقام ما اسمه؟ مقام ست نفيس من نفيس نفي نفي نفي بالعام؟ من السيدة نفيسة؟ السيدة نفيسة سميت بذلك لعظم العلم الذي كان عندها فكانت تسمى نفيسة العلم وهي بتكون أستاذة مين الإمام الشافعي حتى أنه عندما مرت جنازة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله طبعا في مصر فكانت السيدة نفيسة تنظر وتراقب الجنازة ومرور الناس فقالت رحمه الله رحمه الله محمد بن إدريس كان يتقن الوضوء كانت هي يعني أستاذته بتراجم الرجال بتراجم الشافعي بتراجم كثير من الفقهاء عندما تراجع الترجى ما تجد ومن شيوخه فلان الفلانية نساء بالمقابل كان النبي عليه الصلاة والسلام روى روية لنا أحديث عن على النبي عليه الصلاة والسلام أن نساء جئنا إليه وتكلمنا معه ومن ذلك سورة بالقرآن كل شو اسمه هو مجادلة أو المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جاءت إلى النبي تجادل تكلم عن زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والأحديث لو أردت أن أعدها لفاقة المئة وافدة النساء التي جاءت إلى النبي عليه السلام تقول يا رسول الله إن الرجال سبقنا بالجمع والجمعات وكذا فقال صلى الله عليه وسلم أخبر من بعدك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله والحديث الجميع اللي بصحيح مسلم أن امرأة في الحج جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قاعد حد الفضل ابن عباس فجاءت تسأل النبي عليه السلام والنبي ينظر إلى الفضل كان شاب زيطور يعني فكان ينظر إليها والنبي يشيح بوجه نقدير وجهك ثم ينظر إليها ثم يشيح بوجه ثم ينظر إليها فيشيح بوجه صلى الله عليه وسلم العبرة يا إخواني في الله لا آي ولا حديث ولا حكم فقه موجود بقول صوت المرأة عورة اثنين نساء النبي ونساء الصحابة كانوا يعلمنا الرجال أصلاً مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن مسجد شوف المجتمع الراقي كيف كان المجتمع الراقي لأنه مجتمع نظيف اليوم عم نضطر نعمل أشياء لأن المجتمع من الداخل إلا من رحم الله خربان المجتمع النظيف الذي كان النبي عليه صلى الله عليه رباه مسجد النبي مقصوم قسمين في الخلف النساء وفي الأمام الرجال وليس بينهن فاصل بل كما تذكر الروايات أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدخله كان واحدا فعندما كثر النساء أمر النبي أن يجعل لهن مدخلا آخر يجي النساء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الصحابة رضي الله عنه طبيعا هي مفتوحة بالإطلاق خلاص الموضوع أنه ما في شيء اسم صوت المرأة عورة لا في شيء بس مش بالإطلاق ما هو الممنوع يقول جل, جل جل جلاله مخاطب النساء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أنتم مقامكم عظيم مقامكم عالي طيب ما المطلوب مننا يا رب يقوله جل جلاله فلا تخضعن بالقول فإذا الأمر اللي في نهيه وجاء النهي لنساء النبي والنساء الأمة الخضوع بالقول مش القول الخضوع بالقول شو يعني الخضوع بالقول تليين الكلام والكلام بالعمية إزبادكم بميوعه بطريقة تحرك مشاعر الرجل لما قال فيطمع من قل من في قلبه مرض نحن بشر والإنسان معرض للضعف فهذا الذي في قلبه مرض إذا سمع الخضوع بالقول فيطمع أي يطمع في الوقوع بالحرام يطمع بالنظر يطمع بالرؤية يطمع بالحب المحرم يطمع بالزنا بغير ذلك ما المأمور؟ ما المطلوب يا رب؟ وقل قَوْلًا مَعْرُوفًا هذه الأية واضحة قلنا تكلموا نساء النبي ولكن خل القول معروف لذلك أنا النساء السلف مما أثر عنهن أن الواحد منهن كانت إذا كلمت الرجال تخشن من صوتها وكأنها رجل قال لأن الله قال لنا فلا تخضعن بالقول وأمرنا أن نقول قولا معروفا وأمر الصحابة, الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا رساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني تكلموا معهم ويتكلوا يسألوهم ويجاوبوكم لماذا أسلم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن لذلك يا الحبة في الله ما قمع الإسلام المرأة بمنعها من الكلام ولا منعها من العلم ولا منعها من المشاركة في الحياة الدينية والإيمانية بل إن القصص في بيان مقامات نساء الأمة وعظيم فضلهن على الأمة كثيرة فلنحذر من مثل هذه الشبه الخبيثة الخطيرة ولنزد يقيننا على ديننا ومنهج ربنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون من القول فيتبعون أحسنه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين